هل صحيح ما يقال إن الحجه في السنة التي يأتي فيها يوم عرفه مع يوم الجمعة يكون أفضل من سبعين حجة؟ لا شك أن يوم عرفة والجمعة عظيمان للأحاديث الواردة بذلك ولو جتمع الوقوف بعرفه مع يوم الجمعة كان فضل اليوم مزدوجا ولكن ما هو مدى هذا الفضل؟ جاء في البخاري وغيره أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفه وأنا والله بعرفه قال سفيان وأشكوا كان يوم الجمعة أم لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما وقع لسفيان من شك إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أو لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما يظن أنه يصدر عن الثور رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغاز والسير ولا من الفقهاء وقد وردت بذلك أحاديث لا يشك في صحتها وجاء في بعض الروايات نزلت في يوم الجمعة وفي يوم عرفه وكلاهما بحمد الله لنا عيد وفي بعض الروايات عشية عرفة وكان ذلك في يوم جمعه إن وقفة الجمعة تفضل غيرها من عده وجوه فيما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وفيما نقله السيوطي عن القاضي ابن جماعة ومنها أولا اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام فيكون العمل فيه أفضل الثاني إنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الاقوال أنها بعد العصر وأهل الموقف كلهم واقفون للدعاء والتضرع الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة ويوافق اجتماع أهل عرفة بعرفه الخامس يوم الجمعة عيد وعرفة عيد لأهل الموقف وقد اتفق عيدان بذلك السادس أنه موافق ليوم إكمال الله لدينه السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر يوم القيامة فهي تقوم يوم الجمعة كما في الصحيح الثامن أن الطاعة يوم الجمعة وليلتها أكثر من غيرها عند المسلمين كما اعتادوه فللوقفة فيه مزية على غيره التاشع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة العاشر جاء في رسالة السيوطي أن في الحديث الذي أخرجه رزين أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة لم يبين السيوطي درجة هذا الحديث وقد قال ابن القيم وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم